حصريا على موقع معرضنا زيحط دخانه طيب في الجو ومزمح سمايق صابي بباله وجيد يطلها ولا احلالك zaiento, uhm old者. Calde cima. Eta oioли bombo somuq hai,h Госudor brasilebe zi. Bunkari ciznek zpifeu zu eta mami, egab bozu eta Take rackeze galletan berus 예 de ab masa,g bitsi batogi, bcuta descend firea, irbsi mezut hor horie. respireride Iweit. scholars ben adaiya diapacki. Eta?...goltیں sokero. Iportaan احنا يعرفوش ابدا رحما كبرت في دنيا عناديه ما شفتش الا مرضيه انا بنخلي مزيه لقيتني تايه في الزحمه وانا قال لي اتحقق لما مفيش دخول للباب عدوك لو طب ثواني عليك هسيب ارض اللي واعصابه هتسلح منها بالصبر ده قاسم متكش البابا ده اللي بيرعد الاقصاب هي منقول دوار المصدر تيجي له عسك جاي وما تموت سالم حماده يا بلجبرون عشان ما بيشغلوش ارقام هقبل وحد بالجرار هسيب للي عادني تسكر هتيجي مع حد بايه صدقني هتجيبوا لنفسك قالوا لي سلاحك ونزري عشان هديكوا بالنزري طايح في كتيبه وبجري هشوف لك يوم عشان نفسك بقيت باكل ما اكلت عشان عملوا بعيشوا ملح ما حد كم نسيت فرحي كفايه بجد بقى اسوء فلوس الدنيا ولا تسوى دي في قريري اسوء ما طيبكوا لازم تتعبوا كلمه ذكر كانت غلط بجد حطيت في ورطه متظايقين بس والله مفيش عايز اقول بس زي حصمت دخانه طاير في الجو ومسمع زي اللي قصادي يلا هنولع انا تسايف في عنوانه ومعنى السوط يضا تجمع مانعتك في الوانه وعلي انا عيني بالدمه طلعلي واجع يا ناس في البخ بقيس انا كل يوم الضغط لقيتني كايب خالص بوق والشكل اصبح متغير ما شفتش حد جنبيه ما حدش حس يوم بيه ما لمح وانا لسه صغيرة خدايب بس في الصورة لكن في الالف امن بقيت اعركمكم احزورة ما تتكلام فيني وبنها اعلم في النقص مشهورة بصير يا رد جميلكم بداية يا صحبة ممرورة ايه بس يبكد من لتها داري مكير استيان وغزان داري مكير استيان وغزان داري اسمه يز مدان يسيب قوشة يا مبقاش كلمات واران ابو الشاب وتيتو متصيب تجاوز سوسه تتخيط لحمتي ونز اخويا بيجو محمود يحيى بقدرات السوسه بيشرف دوله على ايها يقدر يستولى غزاله والمصري حتوله بيجيبوا ترند باشارات على موقع ماراجنات